وقوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا الظهير في اللغة المعين ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير وقوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة وكان الكافر على ربه ظهيرا على أظهر الأقوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله فقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الآية ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه على ربه ظهير وقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون على قول من قال إن الجند المحضرون هم الكفار يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتها فهو على ربه ظهير وكونه ظهيرا على ربه أي معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسله ككونه عدوا له المذكور في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وقوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء وانما يضرون بذلك انفسهم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد قوله تعالى وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قد قدمنا ايضاحه بالايات القرانيه في اول سوره الاعراف واول سوره الكهف قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن اجري إلا على الله الآية قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى وإياك نستعين وقوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا قد قدمنا ايضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ثم استوى على العرش الآية قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجاهلوا الرحمن وقالوا وما الرحمن وانكروا السجود له تعالى وزادهم ذلك نفوراً عن الإيمان والسجود للرحمن وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جل وعلا جاء مذكوراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقد وبخهم تعالى على عدم امتثال ذلك في قوله سبحانه واذا قرا عليهم القران لا يسجدون وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وتجاهلهم للرحمن هنا اجابهم عنه تعالى بقوله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقد قدمنا طرفا من هذا في الكلام على هذه الآية وقد قدمنا أيضا أنهم يعلمون أن الرحمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف وأدلة ذلك وقوله هنا وزادهم نفورا جاء معناه في غير هذا الموضى لقوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وقوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور الى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم الى هنا نأتي إلى نهاية مطافنا آملا أن يكون لنا بكم لقاء آخر قريب ان شاء الله